وارتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قريب ولا آخرة خير لمن اتقى ولا تضرمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُونَ هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ يَجْعَلُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصْوَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصْوَابُكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا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 من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّهُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَذِّظُ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا مَنْ يشفع شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَطِيبٌ مِّنْهَا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 كان على كل شيء کل